اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والحاضرات يقول الإمام عبد العزيز الكناني في الحيدة قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين قد قدمت إليك فيما احتججت به إن على الناس كلهم جميعا أن يثبتوا ما اثبت الله وينفوا ما نفى الله ويمسكوا عما امسك الله عنه فأخضرنا الله عز وجل أن له علما بقوله فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله فقلت إن له علما كما قال وأخبرنا إنه سميع بصير لقوله وهو السميع البصير فقلت إنه سميع بصير كما قال ولم يخبرنا أن له سمعا وبصرا فقلت كما قال وامسكت عند إنساكه فأقبل عليهم المأمون فقال ما هو مشبه فلا تكذبوا عليه فقال بشر قد زعمت أن لله علما فأي شيء هو علم الله ومعنى علم الله فقلت له هذا مما تفرد الله بعلمه ومعرفته وحجب عن الخلق جميعا علمه فلم يخبر به ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا علمه أحد قبلي ولا يعلمه أحد بعدي لأن علم الله أكبر وأوسع وأعظم من أن يعلمه أحد من خلقه ألم تسمع إلى قوله تعالى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 وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم أتدري يا بشر ما, ها ما معنى هذا قال وأي شيء هذا مما نحن فيه فقال المأمون قل يا عبد العزيز أنت ما معنى هذا قلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك يقول ولو أن ما في الأرض من جميع الشجر والخشب والقصب أقلام يكتب بها والبحر مداد يمده من بعده سبعة أبحر بالمداد والخلائق كلهم يكتبون بهذه الأقلام من هذا الشجر ما نفدت كلمات الله فمن يبلغ عقله أو فهمه أو فكره كنها عظمة الله عز وجل وسعه علمه وكثره كلامه قال عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا فمن يحد هذا او يصفه او يدعي علمه وقد عجزت الملائكه المقربون عن علم ذلك واعترفوا بالعز قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وقال عز وجل ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارز تموت ان الله عليم خبير فقال بشر لا بد أن تقول أي شيء هو علم الله أو يقف أمير المؤمنين اطال الله بقاءه على حيدتك عن الجواب فأكون أنا وأنت في الحيدة سواء فقلت إنما تأمرني بما نهاني الله عنه وحرم علي القول به وتأمرني بما أمرني به الشيطان ولست أعصي الله وارتتب نهيا وأطيع الشيطان وأتبع أمره وأمرك إذ قد أمرتماني إذ قد أمرتماني بمعصية الله وارتكاب نهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا تنزل المناظرة في إثبات علم الله أن الله تعالى عليم وأن له علم فيقول عبد العزيز الكناني يا أمير المؤمنين قدمت إليك فيما احتجلت به أن على الناس كلهم جميعا يثبت ما أثبت الله وينفو ما نفى الله ويمسك عما أمسك الله عنه أخبرنا الله عز وجل أن له علم في هذه الآية فلما أن ما أنزل بالعلم الله أثبت بالعلم الله فقلت ان له علم كما قال أخبرنا أنه سميع بصير أي بقوله وهو سميع البصير فقلت أنه سميع بصير كما قال ولم يخبرنا ان له سميع بصرا فقلت كما قال وأمسكت عند عمساكه أكاد يقول كيف يكون سميعا ولا يكون له سمع وبصير ولا يكون له بصر الصحيح أن الله سميع بسمع وبصير ببصر وقد أثبت الله له لنفسه العين ولتصنع على عيني وقال الله تعالى تاجله باعيننا وقال فانك باعيننا فاثبت عله البصر بقوله انني معكما اسمع وارى اثبت انه يسمع وقال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في ذوقها وتشتكي إلى الله والله يسمع فذكره بالأخذ الناضي سمع قل بالأخذ المضادع قل الله يسمع قل بالاسم إن الله سميع بصير وأثبت لنفسه العين والأعين فنثبت لله ما أثبته لنفسه وكذلك أيضا أثبت أنه يرى الذي يراك حين تكون أثبت بأنه يراك والرؤية لا تكون إلا ببصر فنحن نثبت السمع والبصر ونعرف أن السمع السمع ادراك الاصوات والبصر ادراك المرئيات ونثبت أن الله تعالى يسمع جهر القول وخفي الخطاب لا تشتبه عليه اللغات ولا تغلقه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات وتفنن المسئولات وكذلك أيضا أثبت أنه مصير الذي يراك حين تقوم ولكن يتوقف الكناني حيث لم يرد كلمة سمع وبصر فأمسك عن ذلك يقول فقلت كما قال وعمشت عند انساكه يقول أكبر عليهم المعمون فقال ما هو مشبه فلا تتيب عليه يخاطب بشرا من معه فقال بشر قلت أن الله علما فأي شيء هو علم الله ومعنى علم الله كانه يتشدد يريد أن ينقطع بشياء عبد العزيز ما هو علم الله ومعنى علم الله قلت هذا مما تفرد الله بعلمه ومعرفته يعني معنى علم الله حجب عنه الخلائق جميعا حجب الخلائق جميعا عن علمه لم يخبر لي ملكا مقربا ولا نبي مرسلا ولا علمه احد قبلي ولا علمه احد قبلي ولا يعلمه أحد, أحد بعدي علم الله اكبر واوسع واعظم فمن ان يعلمه أحد من خلقه خلق الله عليه يعلم ما هي ته ألم تسمع إلى قول الله تعالى ولا يحرطون بشيء من علمه إلا بما شاء يكررون هذه الآية في آية الكرسي ولا يحرطون بشيء من علمه إلا بما شاء يعني ما شاء أطلعهم عليه كذلك كله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من صوان الرسول وكرروا هذه الآية في آخر سورة الجن وقال تعالى وعنده فاتح الغيب وكرروا هذه الآية في سورة الأمعان فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر كل ما في البر من جابة ما كل ما في البحر وما تسقط من ورقة أو أي ورقة من ورقة الشجر إلا يعلمها ولا حبة من ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبسلها في كتاب مني مبين كل ذلك قد علمه وكل ذلك قد كتبه ومفاته الغيب هي الخمس التي أكرت في آخر سورة لكم وقال تعالى ان ما في الأرض من شجرة أكلام والبحر يمدهم بديس بتوحش من في الكلمات الله ان الله عزيز حكيم أتدري يا بشير ما معنى هذا؟ قال وأي شيء هذا من مرحل فيه فأنه يقول لماذا لا تأتي هذا وتكلم به وليس من الموضوع قال المعمر كل عبد العزيز أنت يعني بين معنى هذه الآية في سورة الأقمى أقول في الله أبقائك يقول ان ما في الأرض من جميع الشجر والخشب والقصر أقلام يكتب بها والبحر مداد هبر يمدهم من يسبت وأفر كلها مداد والخلائق كلهم يكتبون بهذه من الأرقام من هذا الشجر ما نفذت كلمات الله تكسرت الأقلام ونفذت البهار فمن يبلغ عقله... عقله أو فهمه أو فكره يكونها عملة الله إذا كان هذا أمان كلامه وساعة علمها وكثرة كلامه ثم ذكر الآية في سوره سورة الكه كله كان البحر من لكلمات الكلمات ربعي حبر هبر نكتبه إلى ما في البحر قبل أن تمه كلمات ربي. ولو جناب بمثله ما زدا ولو جناب مثل البحر أو أمثاله وذلك لان كلام الله ليس له بداية ولا نهايه فمن يحج هذا او يصفه او يدعي علمه عاجزه الملائكه المقربون عن علم ذلك واعترفوا بالعجز وقال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مما قال ان بؤون هؤلاء وقال عز وجل ان الله عنده علم الساعه هذه فيها فيها مفاتيح الغيب الخمسه التي لا يعلمها الا الله علم الساعه وينزل الغيث لا ادري احد متى ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ما تكتمل عليه كل شيء حتى ارحام الذباب ارحام الحشرات ونحو ذلك وما تدري نفس ماذا تكسب غدا يعني اين تذهب ما تدري نفس بايام تموت ان الله عليم خبير قال بئس الله بد ان تقول اي شيء من الله أو يقف أمير الممني أعطى الله بكاك على حيدتك فعني الجواب فأكون أنا وأنت في الحيدة سواء فعني أنك ما فسرت لنا علم الله قلت إنما تأمرني بما نعاني الله عز وجل عانه وحرم علي القول به تأمرني بما امرني به الشيطان ولست أعصي الله وأرتكب نهيه وأرتع الشيطان وأتبع أمره وأمرك تأمرني من أسئة الله أرتكاب نهيه اشتد تبسم <تصفيق> قال عبد العزيز فاشتد تبسم أمير المؤمنين من كلامي فقال يا عبد العزيز أمرك بشيء بما نهاك الله عنه وحرم عليك القول به، وأمرك بما أمرك به الشيطان، فقلت نعم يا أمير المؤمنين، قالوا من أين لك ذلك، قلت من كتاب الله وكلامه بنص التنزيل، قال هاته، قلت قال الله عز وجل، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والاثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فحرم الله على الخلق جميعا بهذا الخبر أن يقولوا على الله ما لا يعلمون وأمرهم الشيطان بضد ذلك قال عز وجل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وهذا أمر الشيطان لنا أن نقول ما لا نعلم وقد اتبع يا امير المؤمنين بشر سبيل الشيطان ووافقه على قوله وامرني بما نهيت عنه من ارتكاب نهي الله عز وجل وتحريمه حيث حين قال لا بد ان تقول اي شيء علم الله وقد اعلمته اني لا اعلمه ولا علمه احد قبلي ولا يعلمه احد بعدي قال عبد العزيز فكثر تبسم المامون حتى غط فمه بيده واطرق ينكث بيده على السرير هكذا تبسم الخليفة من هذا الكلام ثم أمره بأن يبين يا عبد العزيز يأمرك بمشر هل يأمرك بشر بما نهلك الله عنه حرم عليك القول فيه ودوى امرك به الشيطان يأمرك بشر بذلك قلت نعم يا أمير المؤمنين من اين ذكر ذلك من كتاب الله وكلامه بنص التنزيل قال هاته ذكر هذه الايه في سوره الاعراف انما حرم ربي الفواحش كل انما حرم ربي الفواحش هذه المحرمات الخمس انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يقول الألماء لنبي هذه الآية الذكر الأخف ثم ما بعده إلى الأكبر الفواحش أخف ما بعدها الإسلام أرفعه من الفواحش وأخفه من البغي البغي أكبر من الاسم وأخف من الشرك أقول على الله أعظمها كلها لأن الذي يقول على الله رفع نفسه وجعل نفسه كأنه رب يقول بما لا يعلمه هكذا حرم الله على الخلق جميعا بهذا الخبر أن يقولوا على الله ما لا يعلمون أمرهم الشيطان بذلك أمرهم الشيطان بضج ما أمر الله به ذكر هذه العيوة في سورة البقرة يا أيها الناس كلما في الأرض هلالا طيبا ولا تتبعوا عن خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يمركم بالسوع والهشاق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا يأمر به الشيطان هذا أمر الشيطان لنا أن كل ما لا نعلم اتبع يا أمير المؤمنين بشر سبيل الشيطان وافقه على قوله أمرني بما نهيت عنهم ارتكاب هي الله عز وجل وتهريمه حين قال لا بد أن تقول أي شيء علم الله أعلمته أني لا أعلم ولا أني مواحد قبلي ولا أعلموا واحد من بعدي هذه حجه قوية كاذر تبسر المامون حتى غطفمه بيده وأترك أن كنت بيده على السرير وذلك أهلي الحق باب ذكر علم الله عز وجل فقال لي يا بشر لو ورد عليك اثنان وقد تنازع في علم الله عز وجل فحلف أحدهما بالطلاق إن علم الله هو الله وحلف الآخر بالطلاق إن علم الله غير الله فقال لك أفتن في أيماننا فما كان جوابك لهما قلت الامساك عنهما وتركهما وجهلهما وصرفوهما بغير جواب قال بشر يلزمك ويجب عليك إذ كنت تدعي العلم أن تجيبهما عن مسألتهما وأن تخرجهما من أيمانهما وإلا فأنت وهما في الجهل سواه هكذا أفتج أبنا ذي أفتج ألواحية يقول بشر لولا ذلك أن يتنزى في علم الله حلف أحدنا بالطلاق علم الله هو الله حلف الآخر بالطلاق أن علم الله غير الله أحدهم لا شك أنه مصيب الآخر مخطي ولكن نحن لا نتدخل في ذلك قال لك أفسنا في عيماننا ما يكون جوابك أقولت الإنسك أعين هم أتركونا صرفهما صرفونا بغير جواب يقول بشري ألذمك يجب عليك أنت تدعي العلم لا بد أن تجعل مسألة إيمانا أن تخرجهم من أيمانهم وإلا فأنت وهما في الجهل سواء هذه سبحة قال عبد العزيز فقلت لبشر أو يجب علي أن أجيب كل من سألني عن مسألة لا أجد لها في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذكرا ولا علما قد جهل السائل عنها وحمق الحالف عليها قال بشر يجب عليك أن تجيبه عن مسالته فإنه لا بد لكل مسألة من جواب هكذا يقول بشر يقول عبد العزيز أو يجب علي أن أجيب عن كل مسألة عن مسألة لا أجد لها بكتاب الله ولا تناسي رسول الله اكرم العلم هكذا الجاهل السائل عنها وحميك الحالف عليها يعني إيه؟ إيه لا يلزمني ذلك لا يلزمني ان اجيب كل ما كل من سأل ابو الشرك يجب عليك أن تجيبه عن مساله انه لا بد لكل مساله من جواب نعم. قال عبد العزيز فقلت هذا جهل من قائله قال عبد العزيز ثم اقبلت على المامون فقلت يا امير المؤمنين سمعت ما قال بشر إنه يجب علي جواب من سألني عن مسألة وفتياه واخراجه من يمينه بما لا أجده في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلو ورد علي يا أمير المؤمنين ثلاثة نظر التنازع في الكوكب الذي أخبر الله عز وجل أن إبراهيم عليه السلام راه بقوله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فقال أحدهم حلفت بالطلاق أنه المشتري وقال الآخر حلفت بالطلاق أنه الزهرة وقال الآخر حلفت بالطلاق أنه المريخ فأفتنا في أيماننا وأجبنا في مسألتنا كان علي أن أجيبهم في مسالتهم وافتيهم في أيمانهم وذلك مما لم يخبرنا الله عز وجل به ولا رسوله فقال المأمون ما ذلك عليك بواجب ولا لك بلازم هذا بيان أنه لا يجب الجواب عن كل مسألة يأتي بها بعض الحمقى فيقول في هذا في تفسير هذه الآية في سوره الانعام فلما جن عليه الليل وراى كوكبا قال هذا ربي يقول لو تنازع ثلاثه في هذا الكوكب فحلف أحدهما أنه المشتري حلف الثاني أنه الزهرة حلف الثالث أنه المريخ قالوا في تفسير كولي الله تعالى فلا أقسم بالخنس أن الخنس هي المجوم الخمسة هذه الثلاثة التي هي المريخ والزهرة والمشتري وكذلك الزوحل وعطارد هذه هي الخمسة تميت لذلك لأنها تطلع ولا, ت... ولا تتوسط السماء تطلع ثم تنخلص وترجع من حيث طلعت فهل هل هذا في قوله رأى كوكبا هل نعلم ما هو ذلك الكوكب قد يكون واحدة من هذه النجوم الخمسة التي هي كل وقد يكون غيرها النجوم كثيرة فأسجيها إلا الله ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض آنيته عدد نجوم السماء فما يدل على كثرة النجوم هناك مثلا أن هناك نجوم تراه بهذه الأوقات في هذه الشتائفة سابعته نجوم الأكل والقرب والشعورة والنائم والسعيد بلع وسعيد الآب وسعيد بلع هذه نجوم هل نقول أنه أن الكوكب انه واحد منها كذلك نجوم الصيف ونجوم الخريف ونجوم الشداء ونجوم الربيع ألا يعلمها إلا الله لا يعلم هذا النجم نتوقفنا كل نجم ولو حنستم ألا نحسكم بأيمانكم علينا أن نتوقف هكذا وافق المامون على ذلك فقال هذا ليس, ليس بواجب ولا لازم لك أن تجيبهم ما. قال عبد العزيز فقلت له فلو ورد علي يا أمير المؤمنين ثلاثة نفر قد تنازعوا في الأقلام التي أخبر الله عنها في كتابه بقوله اذ يلقون أقلامهم أيهم يطل مريم قال أحدهم حلفت بالطلاق إن هذه الأقلام نحاسة وقال الآخر حلفت بالطلاق إنها خشب وقال الآخر حلفت بالطلاق إنها قصب فأجبنا عن مسألتنا وأجبنا عن ايماننا وذلك مما لم يخبرنا الله به ولا, رسول ولا رسوله ولا يوجد علمه في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم كان علي, كان علي يا أمير المؤمنين أن أجيبهم عن مسألتهم وافتيهم في ايمانهم فقال المأمون لا ليس, لك ليس عليك إجابتهم ولا فتياهم قال فقلت يا أمير المؤمنين فلو, فلو ورد علي ثلاثة نفر قد تنازعوا في المؤذن الذي يؤذن بين أهل الجنة والنار الذي أخبر الله عز وجل بقوله فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين فقال أحدهم حلبت بالطلاق إن المؤذن من الملائكة وقال الآخر حلبت بالطلاق إن المؤذن من الإنس وقال الآخر حلفت بالطلاق إن المؤذن من الجن فأجبنا عن, عن مسألتنا وأسكن في أيماننا وذلك مما لا أجده في كتاب الله عز وجل ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا اخبرنا الله به ولا رسوله كان علي يا أمير المؤمنين أن أجيبهم في مسألتهم وأختيهم في أيمانهم فقال المأمون لا ليس عليك إجابتهم ولا فتياهم وقلت صدقت يا أمير المؤمنين لا يجوز لي ولا لغيري بأن يقضي بينهم ولا يختيهم إلا أن يكون الله عز وجل قد أخبر عن عن ذلك في كتابه أو عن علم الله وهو مما لا يوجد في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا أخبرنا الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وقد أكذب الله بشراً على لسان أمير المؤمنين أقال الله بقاءه فيما ادعاه من وجوب الجواب علي وفتوى ومن جهل في مسألته وحمق في يمينه فقال احسنت أحسنت يا عبد العزيز هذه عظا إن نحتج به فذكر كورو الله تعالى في سورة آل عمران إذ يكون أكلامهم أي يوم يكفل مريم لا ندري ما هيئتها به الأكلام لو حلف رجل أنها من نحاس حلف آخر أنها من خشب طلك آخر أنها من قصب جاءوا إلينا وقالوا أكسنا في أيماننا نتوقف لا ندري لان الله تعالى ما ذكرنا كيفيتهم هل يلزمنا ان نفتيهم لا علم لنا بذلك ذكر ايضا مثال اخر في هذه الايه في سوره الاعراف فازنا مؤزنا الي بينهم الله على الظالمين لو حلب احدهم ان المؤزن من الملائكه وآخر أن المؤذنة من الإنس. وآخر أن المؤذنة من الجن. وكلهم هلفوا بالطلاق. هل نفتيهم؟ هل نقول الصعوبة يا هذا؟ هذا من علم الغيب. الذي إلا نعلمه. ولا أكبرنا الله تعالى به ولا رسوله. ليس علينا أن نجيبهم عن مسألةهم ونفتئهم بأيمانهم ما أخبرنا الله بذلك ولا رسوله هكذا المأمور أفق وقال ليس عليك إجابتهم ولا فتئهم صدقت يا أمير المؤمنين لا يوجد لي ولا يغيري أن يقضي بينهم ولا يفتيهم الله يكون الله عز وجل قد أخبر عن ذلك في كتابه أو, أو عن علم الله وهو مما مما لا يوجد في كتابه ولا سنة رسوله يعني لا نفسر علم الله ما ما أخبرنا الله به ولا رسوله أخبر الله بشرا على لسان أمير المؤمنين اي في من دعاهم ووجوب الجواب علي وفتوى من جاهل في مسالته وحمق في يمينه قال يا امير المؤمنين احسنت يا عبد العزيز ما. فقال بشر واحده بواحده يا امير المؤمنين سالني عبد العزيز ان اقول لله علما فلم اجبني وسالته ما علم الله فلم يجبني فقد استوينا في الحيده عن الجواب ونخرج عن هذه المسألة إلى غيرها وندعها على غير حجة تثبت لأحدنا على صاحبه فيما قال هكذا يدعي بشر يقول سألني أن اقول لله علما فعلم أجبه فقلت إن الله لا يجهل سألته ما علم الله ما كيفية علم الله فلم يجبني هذا عن الجواب كما هدت أنا عن الجواب خرجنا من هذه المسألة إلى غيرها ندعها على غير حجة تلبث لأحدنا على صاحبه يعني كأنه يقول لما لم أجبه أنا لله علما اسمى ذلك حيدة الآن أنا سمع سألته ما علم الله ما كيفية علم الله ولم يجبني فهذه أيضا حيدة. فاستوينا كلنا في الحيدة يعني ليس لأحدين على صاحبه حجة هذه شبهته قال عبد العزيز يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك إن بشر قد أفحم وانقضى عن الجواب ودحقت حجته وبقي لا حجة يقيمها لهذا المذهب الذي كان يدعو الناس إليه فلجأ الى ان يسالني عن مساله محال محتج بها علي ليقول سالني عبد العزيز عن مساله فلم اجب وسألته عن مساله فلم يجبني عنها وقد قال ذلك وانا وبشر يا امير المؤمنين على غير السواء في مسالتنا لأني سألته عما أخبر الله به وشهد به على نفسه وشهدت له الملائكة به وتعبد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وسائر الخلق بالإيمان به بقوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب فوجب على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى الخلق جميعا الإيمان بما أنزل الله من كتاب وبشر يا أمير المؤمنين يا أبا ان يؤمن بذلك أو يقر به أو يصدقه وسأنبش عن مسألة عن مسألة ستر الله عن مسألة عن مسألة ستر الله علمها عن الملائكة. وأهل ولايته جميعا وعني وعن بشر وعن سائر الخلق جميعا مما مضى ومن, منه ومن من هو آثي لا يوم القيامة فلم يعلمها أحد قبلنا ولا يعلمها أحد بعدنا فلم يكن لي أن أجيبه عن مسألته وإنما يدخل النقض علي يا أمير المؤمنين لو كان بشر يعلم ما سألني عنه أو غيره من العلماء وكنت أنا لا أعلمه فإما إذ فإما إذا اجتمعنا جميعا أنا وبشر وسائر الخلق في جهل هذه المسألة وقلة علم بها فليس الضرر بداخل علي دونه وهذه مسألة لا يحل ان يسأل عنها ولا يحل لأحد يجيب فيها لأن الله عز وجل حرم ذلك عليه فيها أهل ما تقدم أن مسألته التي سألني عنها لا يدل عليها دليل يعني كيف علم الله ليس عليها دليل وأما مسألتي له اتقول إن الله علما فجهد وقال الله لا يجهل فمسألتي له عن شيء أجليله بالقرآن ومسألة أولئته لي أن يقول مثلا ما كيفية علم الله ما المراد بعلم الله هذا مما لا أعلمه أحد انا ولا من قبلي اشتغل الله به حتى الملايك يقولون سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا فهو يقول إن بشرا أفهم وانقطع عن الجواب ودهضت حجته أبقي له حجته له يقوم بهذا المذهب الذي يدعو الناس إليه لجأ إليه يسألني عن مسألة محال يحتاج بها علي مسألة محالة سألني عن مسألة ما لم أجبه يعني ما هي كيفية علم الله سألت عن مسألة ما لم أجبني عنها وقد قال ذلك وأنا وبشر على غير السوى لأنني سألت وأن أفر الله بها شيد بها لنسيه شيد سوى الملائكة يعني إجبات العلم وتعمل الله عز وجل النبيه سائر الخلق به وذلك ذلك بيقول يقول آمنتو أبي ما انزل الله من كتاب وعمل فأنا أجل بينكم في سورة الشورى واجب على نبيه وعلى الخلق يمني الإيمان بن عزر الله وعلى كتاب بشر يا أبائي من نبي ذلك أعوك ربها وصدقه سألني بشر من مسألة ستر الله علمها عن الملائكة وعلى ولايته هل يلزمني أن أجيبه والملائكة الأنم يعلم ذلك؟ ستره عني وعن بشر وعن سائر خلق جميعا من الله ومن هو اتى لامركي اما لم يعلمها احد قبلنا ولا يعلمها احد من بعدنا لم يكن لي ان اجبه عن مسالته انما يدخل النقص علي لو كان بشر يعلم ما سألني عنه او غيره من العلماء يعني جميع الناس لا يعلمون ما كيفيه علم الله لو كانوا يعلمونه انا فأنا لا يعلم. إذا اجتمع جميعنا الخلق يرخلك إجاء هذه المسألة قلة العلم بها فليس الله رب داخل معليدهنا هذه مسألة لا يحل أي سأل عنها يسأل عنها لا يحل أحدا يجيب فيها لأن الله حرم ذلك عليها ما. قال عبد العزيز فقال لي المأمون أنتما في مسألتكما على غير السواء وقد صح قولك في هذه المسألة يا عبد العزيز وبان ووضح وظهرت حجتك على بشيء فيها إبابك المامون أنكم ليست تشعر أن حجتك قوية صح قولك في هذه المسألة وبان ووضح ظهرت حجتك على بشر نعم قال عبد العزيز ورأيت بشرا قد حار وانقطع وصح ما في يدي واستبان الحق ووضح لأمير المؤمنين ولسائر من بحضرته فقلت يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك أرجع إلى المسألة وأدعو العلم فأكسر قول بشر وأفضح مذهبه وأبطر قوله واحتجاجه هكذا يقول يقول رأيت بشرا كالتحية وانقطع وصح ما في يدي واتبان اجتمعنا الحق وضح الامر المؤمنين عيسى من بحضرته قلت ارجع الى المساله التي هي مساله القران أدعو العلم فاكسر الكون بشد وافضح ما ذهب وارسله قوله احتجاجه احتجنا عليه بالعلم نعم. فقال لي المامون قد اصلت يا عبد العزيز في الكلام فيما قد قطع المجلس من غير أن يرجع إليك عن عن مسألتك فيه جواب وقد وقفنا من قولك على ما يلزم بشرة في هذه المسألة لو أجابك عن مسألتك فهات ما عندك من غير هذا هكذا قال المؤمن أصدت بتركك الكلام أن تريد أن تترك الكلام فيه بلما أطال فيه الجزال وقال أطاعتم فيه المجلس أن يرجع إليك ما تراجع عن مسألتك فيه بالجواء وكفنا من كولك ما يلزم بإسراء في هذه المسألة لو عجابك عن مسالتك لكنه ما عجابك هذا ما عندك غير هذا قال عبد العزيز فقلت يا أمير المؤمنين اطال الله بقاءك على كل من اكتال بمكيال أن يوفي به قال ذلك يلزمه فقلت يا بشر الست تزعم ان قوله خالق كل شيء لفظه لا يخرج عنها شيء لان كل كلمه تجمع الاشياء فلا تدع شيئا يخرج عنها وكل شيء داخل فيها فقال بشر هكذا قلت وهكذا اقول وهكذا هو عند الخلق ولست ارجع عنه بكثره خطبك وهديانك فقلت امير المؤمنين شاهد عليك بهذا وجع إلى حجته أبي يقول هي خالق وكل شيء يقول أطل الله بكاك على كل من اتعل على كل من اتعل بمتيال أن يؤفي به قال ذلك يا قلت يا بشر ألست تجعم أنك أوله خالق وكل شيء له لا يخرج عنه شيء أهل أن كل هي كلمة تجمع الأشياء لا تدع شيئا يخرج عنها كل شيء داخل فيها قال بشر هكذا قلت وهكذا أقول وهكذا هو عند الخلق وليس أرجع عنه بكثرة فور خطأ وهذا وهذيانك فقلت أمير المؤمنين شاهد عليك بهذا يعني لم يتراجع قال عبد العزيز ثم قلت له يا بشر قال الله عز وجل واصطنعتك لنفسي وقال عز وجل ويحذركم الله نفسه وقال جل ذكره كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه وقال عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده وقال تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب فقد اخبر الله عز وجل في مواضيع كثيره من كتابه ان له نفسا افتقر يا بشر ان لله نفسا كما اخبرنا عنها بهذه الاخبار كلها قال نعم هل في هذه الايات اثبات ان لله نفس هل في قوله اصلنتك لنفسي ويحذركم الله نفسه كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة اعتلم ما في نفسه لا أعلم ما في نفسك آيات صريحة فيها إثبات أن الله نفس والنفس هي الذات أخبر في كثيره لرأن له نفسا هتكر يا بشر أسر أن الله نفسا كما في هذه الآيات اعترف قال نعم لا. قال عبد العزيز فقلت له قال الله عز وجل كل نفس زائقة الموت أفتقول أن نفس رب العالمين داخلة في هذه النفوس التي تذوق الموت فصاح المأمون بأعلى صوتي، وكان جهير الصوت معاذ الله معاذ الله معاذ الله فقلت إذن ورفعت صوتي معاذ الله معاذ الله أن يكون كلام الله داخلا في الأشياء المخلوقة كما إن نفسه ليست بداخلة في الأنفس الميتة وكلامه خارج عن الأشياء المخلوقة كما إن نفسه خارج عن الأنفس الميتة هكذا يتجع له أن الله تعالى اثبت له نفسا وانه قال بياذي لا كل نفسا لا إطلت النوت في عدة اي سوره ال عمران وغيرها افتقر انني ابشر بالعالم داخلة بهذه النفوس التي تذوق الموت تعالى الله صاح المامون وكان جهير الصوت جهي جهي جهي صوت وجهولي كرر معاذ الله معاذ الله معاذ الله اضعت صوتي وقلت معاذ الله ليكون كلام الله أن داخلا في الأشياء المخلوقة كما أن نفسه ليس داخله في الأمور الميتة كلامه خارج عن الأشياء المخلوقة كما أن نفسه خارج عن الأمور الميتة ويحجج قوية. قال بشر يا أمير المؤمنين قد سألني فليسمع كلامي ولا دع الصياح والضجيج فقلت له تكلم بما شئت فقال. إذا كانت نفس الله ضميرا أو توهما فهي خارجة وليست بداخلة في هذه النفوس فقلت له كم ألقي عليك أني أقول بالخبر وأمسك عن علم ما ستر عني وإنما قلت إن لله نفسا كما أخبرنا وقد اقررت بذلك فلتكن عندك علي أي معنى شئت وقل هي داخلة في هذه النفوس أو لا ودع عنك كلام الخطرات والوساوس وقال لي أنت رجل متعنت تجاب عن مسألتك فتطلب غيرها وليس عندي جواب غير هذا وانقطع. فخافب أعبشل الخليفه وكان وقال سألني فليسمع كلامي هكذا يقول المدريسي وليد أصيح والضجيد قلت له تكلم ما شئت قال إذا كانت تنسى الله ضميرا أو توهما فإن خارجة لست بداخلة بهذه النفوس كانه يقول إن نسى الله ضمير أو توهما أقولت له كبلك عليك أني أكل بالخبر وأمسك ان علم ستر عني أتردد عليه أنه يقول لا تقول إلا بما لك به علم وما لا نعلم إلا ما اطلعنا الله عليه وما شعيدنا إلا بما علمنا أكبرت عليك أني أقول بالخبر يعني بالدليل وأمسك عن علم ما شتر عني إنما قلت إن لله نفسيا كما أخبرنا أكررت بذلك هل تكون عندك على اي معنى شئت؟ أكل هي داخلتني هذه النووس أولى كل الناس دائقة الموت أدعنا كلام الخطرات والوساوس قال أنت رجل متعنت. هذا كلام بشر تجاوى مسألتك وتطلب غيرها ليس عندي جواب غير هذا أدل على أنه قد انقطع قال عبد العزيز وقلت يا أمير المؤمنين قد كسرت قوله بقوله ودحقت حجته بحجتي وبطل ما كان يدعو إليه من مجعته وبان لأمير المؤمنين قبح مذهبه وفحش قوله فأقبل علي المأمون فقال يا عبد العزيز قد وضحت حجتك وبان قولك وانكسر قول بشين، وتحتاج أن تشرح هذه الأصبار التي في القرآن ومعانيها وما أراد الله عز وجل بها يسمع من بحضرتنا فقد جرت اليوم أشياء كثيرة يحتاج من سمعها إلى معرفتها وفهمها هكذا خاطره الخليفة كشبت قوله إذا هدت حجته بطر ما كان يدعو إليه من بدعة يتبين لأمير المملك وهم أذهب وفش أقبل علي المامون قال العزيز وضحت حجتك بأن قولك كل هذا يؤيد عبد العزيز انكسر قول بشر كان في الكلام الماضي اجمال قال نحتاج ان تشرح هذه الاخبار التي في القران معانيها وما اراد الله عز وجل بها يعني قوله كل شيء مالك الا وجهه او قوله كل نفس ذائقه الموت ونحو ذلك ليس من بحضرتنا جرت هذه اليوم اشياء كثيره تحتاج ان سمعها الى معرفتها بين لنا هذه الاشياء التي تكلمت بها قال عبد العزيز فقلت يا امير المؤمنين ان الله عز وجل شرف العرب وكرمهم لان انزل القران بلسانهم وجعله مكتتبا على تبيانهم فقال عز وجل إنا انزلناه قرانا عربيا وقال عز وجل وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال عز وجل فانما يسرناه بلسانه فقص الله عز وجل العرب بفهمه ومعرفته وفضلهم على غيرهم بعلم اخباره ومعاني الفاظه وخصوصه وعمومه ومحكمه ومبهمه وخاطبهم بما عقلوه وعلموه ولم يجهلوه وقبلوه ولم يدفعوه وعرفوه فلم ينكروه إذ كانوا قبل نزوله عليهم يتعاملون بمثل ذلك في خطابهم ولغاتهم وكلامهم فأنزل الله جل ذكره القرآن على أربعة أخبار خاصة خاصة وعامة فمنها خبر مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص ومنها خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى العموم فهذان خبران محكمان لا ينصرفان للحادم الملحد ومنها خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص ومنها خبر مخرجه الخصوص ومعناه معنى العموم ففي هذين القبرين يا أمير المؤمنين دخلت الشبهة على من لا يعرف خاصه القرآن وعامه هذه عظا أراد بها توضيح ما تقدم أن الله عز وجل شرف العرب وكرمهم أرد القرآن بلسانة وجعله مكتباً على تبيانهم القرآن العربي هذه إلى ان نجلناه قرآن عربي واضحة بأنه عربي وكذلك إنه لتنزل رب العالمين نزل بها الروح الامين على قلبك يتكون من ذلك بلسان عربي مبين وكذلك قوله إنما استرناه بلسانك وصل الله عليه وسلم عربي يا كل هذه الآيات خص الله العرب فهمه ومعرفته وفضلهم على غيرهم بإلم أخباله ومعاني ألفاظه وخصوصه وعلمه محكمه ومبهمه تكلم الذين يتكلموا في أصل التفسير على هذه كلها والرهوها أن في القرآن خاص وعام ومحكم ومبهم ومتشابه وبينوا أنزلتها خاطبهم بما اكلوه وعلموه ولم يجهلوه ولما خاطبهم كملوه ولم ينفؤوه تقبلوا الصحابه تقبلوا المسلمون ولم ينكروه اذ كانوا قبل نزوله عليهم يتعاملون بمثل ذلك يتخاطبون بمثل هذا الخطاب خطاباتهم ولغاتهم وكلماتهم أعب الكلام العربي أنزل الله تعالى هذا القرآن ذكر أنه أنزله على أربعة أقسر خاصة وعامة أخبر مخرجه مخرج الخصوص ومعناهم عن الخصوص وسوف يأتي إلى الكرمثالة خبر عن العموم ومعناه عن العموم ويأتي أيضا مثالا خبران كمان لا ينصرفان بإلحاد والحج ومنها خبر مخرجه مخرج ومخرج العموم ومعناه عن الخصوص وخبر مخرجه معنى الخصوص ومعناه عن العموم ك... ك... سوف يأتي أيضا مثالا في هذه الخبرين دخلت الشبه على من لا يعرف خاصة بقرآن وعامه. يعني فإن قوله مثلا كل شيء هالك إلى وجهه وكذلك قوله كل نفس لاعيثة الموت أما عشبها مما دخلها الخصوص وكذلك كل خالق وكل شيء نحو ذلك ما. فأما الخبر الذي مخرجه العموم ومعناه العموم فهو قوله عز وجل وله كل شيء فجمع هذا الخبر الخلق والأمر ولم يبقى شيئا إلا وقد اتى عليه لأن كل شيء هو له مما هو مخلوق وغير مخلوق فهذا خبر مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى العموم هذا مثال للأول الذي مخرجه العموم ومعناه العموم وله كل شيء كل ما في الكون فهو ملكه وهو له ولهذا ملوك الدنيا المملكون له وما بأيديهم وكل إنسان يملك شيئا فإنه هو ما يملكه لله تعالى جمع بهذا الخبر الخلق والأمر كله له ألم يوكي شيئا إلا كدس عليه وله كل شيء كل شيء هو له مما هو مخلوق الآن مما هو غير مخلوق خبر مخرجه مخرج العموم وهذا على عمومه وأما الخبر الذي مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص وهو قوله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من صلصال من حمى مسنون فإذا سويت ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ثم قال له كن فيكون قوله الحق من ربك ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فكان مخرج الخبر لآدم عليه السلام مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص وكذلك كان مخرج الخبر لعيسى عليه السلام مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى الخصوص ثم قال يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله يتقاكم والناس اسم يجمع آدم وعيسى ومن بينهما ومن بعدهما فعقل المؤمنون عن الله عند نزول هذا الخبر إنه لم يعني آدم وعيسى عليهما السلام في الناس الذي خلقهم من ذكر وأنثى لأنه قد قدم ذلك الخبر الخاص في آدم وعيسى عليهما السلام وكان مخرج اللفظ عاما بهما وبغيرهما ومعناه خاصا بالناس دونهما هذا مثال لما مخرجه الخصوص ومراد به الخصوص ذكر خلق ادم هذه الايه في سوره الحجر اني خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون هذا ادم ما ترمم بانه خلق من طين وذلك الطين قد تغير حتى صار كأنه الحمام يعني من سواده أصله تراب من تراب ثم صار الطين بعد ان ابتل ثم صار حماما مسنونا هذا هذا الخبث كاصم ادم أخرجوا مخرج الخصوص ومعملكم على الخصوص ليس أحد, إلا... ليس أحد مشارك وفلالك كذلك خلق عيسى خلق عيسى من أمه من مريم من أنزم بلا ذكر ليس له أب مثله كمثل آدم خلق الله آدم من تراث المكان لكم ليكون ألحق من ربك خلتكم من المنترين فهكذا خلق عيسى مخرج الخصوص ومعناه الخصوص فخلق آدم كذلك أما خاطب الله تعالى قوله يا أيها الناس إنا خلقناكم المندكر وأنثى وإذا أنكم شعوب قوائل لتعرفوا أيها الناس اسم عالم لكل الناس الذين له يؤنثوا بهم هل يدفعوا في ذلك آدم وعيسى هذا إن خرج المخرج العموم هو من الخصوص يا أيها الناس نخلق لكم من ذكر الأنثى عام ولكن استجنى منه استجنى منه آدم وعيسى لا يدخلني في ذلك عاكل المؤمنون عند نزول هذه الآية أنه لم يعني آدم وعيسى عليهم السلام في الناس الذي نخلق لكم ذكر الأنثى قدم ذلك الخبر الخاص في آدم وعيسى كان الأخرج الذي عاما بهما وبغيرهما يا أيها الناس نخلق معكم عاما ومعناه خاص من الناس يستهنى منه آدم وإيسا وأما الخبر الذي مخرجه مخرج الخصوص ومعناه معنى العموم فهو قوله تعالى وأنه هو رب الشعراء فكان مخرج الخبر خاصا ومعناه عاما الشعر نجمعنا نجوم وأنه رب الشعره هو رب الشعره فالربوبيه خاصه رب جميع المخلوقات ليس رب الشعره ولكن لما كانت الشعره نجما مشهورا ذكرت بهذا ويراد بذلك العموم لقول الله تعالى رب السماوات ورب الارض رب العالمين فهو رب كل شيء وخالق كل شيء نعم. وأما الخبر الذي مخرجه مخرج العموم ومعناه الخصوص وهو قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فعقل المؤمنون عن الله عز وجل عند نزول هذا الخبر أنه لم يعني ابليس في من تسعه الرحمة لم لما, قدم لما قدم فيه من الخبر الخاص قبل ذلك وهو قوله لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين فكان إبليس ومن تبعه خارجين بهذا الخبر الخاص من رحمته التي وسعت كل شيء فصار معنى ذلك الخبر العام خاصة لخروج إبليس ومن تبعه من رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء فلما أنزل الله عز وجل هذه الأربعة الأخبار خص العرب بتهمها ومعرفة معانيها والفاظها وخصوصها وعمومها والخطاب بها ثم لم يدعها اشتباها على خلقه فيجد الملحدون السبيل الى الالحاد في صفاته والطعن على اخباره والتشبيه على خلقه من غير العرب الذين لم يعقلوا عنه ما اراد بخطابه حتى جعل فيها بيانا ظاهرا وعلما واضحا لا يخفى على من سمعه وتدبره وتفهمه من غير العرب ممن لا يعرف الخاص والعام والمحكم والمبهم تفضلا منه وتكرما واحسانا إلى خلقه واثباتا منه للحج على, من على من ألحد في كتابه وصفاته وما هو من ذاته فإذا أنزل الله تبارك وتعالى خبرا مخرج لفظه خاص ومعناه عام أو خبرا مخرج لفظه عام ومعناه خاص لم يدعه إشكالا على خلقه حتى يجعل, حتى يجعل أحد بيانين إما أن يستثني من الجملة شيئا يكون بيانا للناس جميعا أو يقدم قبله خبرا خاصا فإذا أنزل بعده خبرا عاما لم يتوهم أحد من العلماء إنه عنى ما خصه في الخبر الذي قدمه قبل النزول العام إذ كان قد خصه ونصه قبل ذلك هذا أيضا مثال على الخبر الذي مخرجه مخرج العموم ومعناه الخصوص هذه الآية ورحمتي وسعت كل شيء في سورة الأعراف وسعت كل شيء أعاكل المؤمن عن الله أزوجل أنه على إبليس لا يدخلون فيه لا يدخلون في من تسعه الرحمة الله تعالى قدم ما يخصص ذلك أبي كأولي الأمر أن جهنم أمنكم من تبعك منهم أجمعين فهؤلاء الذين تبعوه أمن الجن والإنس والشياطين ما علمتهم الرحمه وشئت كل شيء عام ولكنهم خصوصا أبي منهم أهل للرحمه ابليس ومن تبعه خرجوا أبي هذا الخبر الخاص من رحمته التي وسعت كل شيء فصار معنى الخبر العام خاصا فرحمته وسعت كل شيء خرج ابليس ومن تبعه من رحمه الله التي وسعت كل شيء انزل الله عز وجل هذه الأربعة الاربعه الأقسام عام يراد به العموم خاص يراد به الخصوص عام يراد به الخصوص خاص يراد به العموم خص العرب بفهمها ومعرفة معانيها والفاظها وخصوصها وعمومها العرب الذين يعرفون اللغة وقد ذكر العلماء في اسفل التفسير تفاصيل للعام والخاص وأنه ذلك يتبع ما يرجع يكون خاصا عاما ان لم يدعها مشتبهه على خلقه حتى لا يجد المفسدون السبيل الا لحاجه صفاته او الطعن على اخباره والتشبيه على خلقه من غير العرب على الخلق الذين ليسوا بعرب ان من لم يقلوا ما اراد الله بخطابه جعل فيها بيانا ظاهرا مع علم واضحه يعني بيانا ظاهرا إلا يخفى لمن سبع وتدبر وتباهمهم غير العرب يعني الذين يسعمون غير العرب لا بد أن يتباهمون ممن لا يعرف الخاص والعلم والمحكم والمبهم حتى يتعلم ذلك تفضل أن يتكرمه عسانا خلق خذ وإثباته على من ألحد في كلام كتابه وصباته وما هو من ذاته المرهدون هم الزائقون في قوله تعالى اذروا الذين يرهدون أبي أسماء أنجل الله تبارك وتعالى خبرا ما خرج لفظه خاص ومعناه عام وخبر ما لفظه عام ومعناه خاص ومع ذلك ما ما لم يدعه اشكالا على خلقه أبل بيان أجال هدو بيانين أما يستثنئ من الجملة أشيئا يكون بيانا للناس جميعا والاستثناء يكون ظاهرا في التخصيص أو يقدم قبله خبرا خاصا أن يبين ذلك أنه الخصوص إذا أنزل بعده خبرا عاما ما توحق العلماء أنه أنه ما خاصه الخبر برحمتي وسعت كل شيء ما يتمحمون انه على ذلك الابله نحوه الخبر الذي قدمه قبل نزول العام اذ كانت الخصه ونص عليه نعم. قال عبد العزيز فاما الخبر الذي ينزل على لفظ العموم ثم يستثنى من الجنة ما لم يعنه في العموم وهو قوله عز وجل في قصة نوح عليه السلام فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فعقل المؤمنون عن الله عز وجل حين استثنى الخمسين سنة من الألف أن الألف لم يستكملها نوح في قومه أيام الطوفان قال فكان تداء اللفظ عاما بالألف سنة ومعناه خاصا بالاستثناء للخمسين سنة من الألف ومثل هذا في القرآن كثير ولكني أختصر من كل خبر مسألة واحدة ليقف من بحضرة أمير المؤمنين على ذلك كما أمر هكذا ذكر ان الاستهناء يخصص ما قبله الخبر الذي ينزل على في الأمور يدخلها الاستثناء. فاذا دخله الاستثناء اصبح خاصا يستثني له نجم له ما لم يعنيه بالعموم في قصه روح عليه السلام فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما في سوره العنكبوت ذكر الف سنه تم استثنى الى خمسين عاما أعكر المؤمنون أن لا عز وجل لما استثنى الخمسين من الألف أن لم يستكملها نوح في قومه عندما كان يدعوه أبل نقصة الخمسين ابتدأوا له عاما بالف سنة ومعناه خاصا بسنة الخمسين والعرب إذا كان العدد كثيرا إذا كرته واستثنى جزءا منه ولا يستثنون أكثر من النصف أقد يذكرون العدد الكثير لأجل أن يعرف كثرته ثم يستثنى منه فيقولنا أه أجاء أن يضيوهم عشرة إلا اثنان إلي تفهم العشرة وتستزني من هزنيهم ولا يقول عشرة إلا ستة فهذا هو الاستثناء. يقول مثل هذا في القرآن كثير ولكني أقتصد من كل خبر مسألة واحدة إلي أكبر من بيابوس يامر من هذا الشيخ كما نمر لا الخبر الذي نزله على مخرج العموم وقد قدم قبله خبرا خاصا هو قوله عز وجل رحمتي وسعت كل شيء فكان مخرج الخبر باللفظ عاما وكان معناه خاصا لما قدم قبله من الخصوص في ابليس ومن تبعه بقوله لاملا ان جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين وقوله والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم فعقل المؤمنون عن الله تعالى أنه لم يعني هؤلاء الذين قدم فيهم الأخبار الخاصة لخروجهم عن الرحمة أنهم معمومون بالرحمة مع غيرهم بهذا الخبر العام وكذلك قال عز وجل في قصة لوط عليه السلام ولما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها من نجي أنه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين وقال في موضع آخر إن منجوك وأهلك إلا مرأتك فخص عز وجل المرأة بالهلاكي وقدم فيها اخبارا خاصة بذلك ثم أنزل عز وجل خبرا مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص فقال إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر فعقل المؤمنون عن الله عز وجل أنه لم يعني امراه لوط بالنجاة لما قدم فيها من الأخبار الخاصة بالهلاك وكذلك حين قدم إلينا عز وجل في نفسه خبرا خاصا إنه حي لا يموت بقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت ثم أنزل خبرا مخرجه مخرج العموم ومعناه معنى الخصوص فقال كل نفس ذائقة الموت عقل المؤمنون عن الله عز وجل أنه لم يعني نفسه مع هذه النفوس الميتة لما قدم إليهم من الخبر الخاص في نفسه أنه حي لا يموت وكذلك حين قدم إلينا في كتابه خبرا خاصا فقال عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فدل على قوله باسم معرفة وعلى الشيء باسم نكرة فكانا شيئين متفرقين عند العرب وأهل اللغة فقال إذا أردناه ولم يقل إذا أردناهما وقال أن نقول له ولم يقل أن نقول لهما تضرق بين القول والشيء المخلوق والذي يقول له كن فيكون بالقول مخلوقا ثم قال عز وجل خالق كل شيء فعقل المؤمنون عن الله عز وجل عند نزول هذا الخبر العام انه لم يعني كلامه وقوله في الاشياء المخلوقه لما قدم في ذلك من الخبر الخاص ان الاشياء المخلوقه انما تكون بقوله وإنما غلط بشر ومن قال بقوله وهلكوا وتاه وضلوا لجهلهم بالخاص والعام في القرآن العظيم وإنما شرف الله العرب وفضلها بمعرفتها بخاص القرآن وعامه ومجمله ومبهمه فقال المأمون احسنت أحسنت يا عبد العزيز هكذا عظا يمثل على ما ذكر مما تقدم وضح الأمذرة التي تقدمت الخبر الذي يمزلها على مخرج العموم وقد تقدم قبله خبر خاص هو قول الله تعالى وسهل رحمته ورحمته وشهل كل شيء له الأموم وقد تقدم قبله ما يخصصه ذكر إبليس ومن معه خبر آخر دي العمام باللغة عامة ولكن معناه خاص تقدم قبله تفسيره إبليس ومن معه بقوله لعمل أن جهنم منك ومن تبعك منه أجمعي هؤلاء ما دخلوا في رحمة ياسعة كل شيء كذلك يا قوله تعالى في سوره العنكبوت والذين كبروا بايات الله ولقائه اولئك يعيشهم من رحمتي كبروا بايات الله ولقائه يعيشهم من رحمتي واولئك لهم عذاب عليم فذكر انها لا أنه تنالهم رحمه الله فلا يدخل في رحمتك او شئت كل شيء اعتنى المؤمنون عن الله انه ما هؤلاء الذين قدم فيهم الاخبار الخاصه ما عن ابليس والذين كفروا لخروجهم عن الرحمه فليسوا معمومين بالرحمه مع غيرهم بهذا الخبر العار كذلك مثال اخر في قصة لوط في سوره عنكبوت ولما جاءت رسلنا ابراهيم بن قالوا ان مولك اهل هذه القريه ان افعال كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قال نحن اعلم بما فيها لو نجيناه واهله الا امراته اخبر بانه ينج لوطا الا امراته وكذلك في الايه التي بعدها انه نجك واهلك الا امراتك خص المرأة بالهلاك فيها اخبارا خاصه مع انه انجل خبرا مخرجه العموم ولكن معناه الخصوص في هذه الاية في سورة الكمر ان ارسلنا عليهم لها حاصما الا الا لوط نجيناهم بسحر كلمة الا لوط عامة لكن تخصص الأيات الأخرى إن منجك أهلك إلا امرأتك المؤمنون يعقلون أنه ما عن امرأة الوقت من نجاة قد تقدم لي أخبار مخاصة بالهلاك كأنه يقول فكذلك قوله خالق كل شيء عموم كل هذا إن يضحف هذا الملحد عموما دخله الخصوص كما في هذه الاخبار كذلك هنا قدم إلينا أمه نفسه تعالى الله خبرا خاصا أنه حي لا يموت وتوكل على الهي الذي لا يموت أنزل خبرا نخرجه نخرج العموم ولكن معناه الخصوص كل نفس ذائقة في الموت معنى في الخصوص منه أداة الرب تعالى الحي الذي لا يموت كما في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم تعاكل المؤمنون أن الله تعالى لم يعنى نفسه مع هذه النفوس الميتة لما قدم قبل ذلك من الخبر الخاص عن نفسه أنه حي لا يموت كذلك هنا قدم إلينا بكتابه الخبر الخاصه وهو إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون شيء أردناه هل الإرادة هي قول قولنا أردناه لشيء هل القول هو الشيء يقول هدل على قوله باسم معرفة على كلمة قولنا باسم معرفة هدل على قوله باسم معرفة وعلى الشيء باسم نكرة قولنا لشيء إذا أردناه باسم نكرة أن نقول له شيء كلمة شيء نكرة قولنا معرفة الشيء أين القول والشيء مختلفين عند العرب وأهل اللغة إذا أردناه لم يكن أردناهما أردنا القول والشيء فكان ان نكون له ان لم يكن له لنا فرضا جميع الكون والشيء قولنا لشيء الشيء مخلوق والذي يكون لكم يكون بكون ما ان ليس يكون لكم يكون بكون يكون له كن اي كان خالق كل شيء عاد إلى الآية التي يستدل بها الأول الكلام فعاكل المؤمن عنها زوج عند نزول هذا الخبر العام أنه لم يعني كلامه ولا قوله في الأشياء التي هي مخلوقه لما قدم في ذلك من الخبر الخاص من الأخبار الخاصة أن الأشياء المخلوكة لا تكون إلا بقوله لا تخلق إلا بكلامه فقالت بشر، وأنقى قال بقوله هلكوا وتاهوا وضلوا عن العلم الخاص والعام بالقرآن العظيم، إنما شرف الله الأرب، فضلها بمعرفتها بخاص القرآن وعامه ومجمله، الكلام واضح، لذلك قال المهمون أحسن تأحسن تأ عبد العزيز. قال عبد العزيز، فقلت يا أمير المؤمنين، إن بشرا خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال فاجماع أصحاب، وقال فاجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لي المأمون، خالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قلت نعم يا أمير المؤمنين، وقفك عليه الساعة، قال. قل فقلت يا أمير المؤمنين إن اليهود ادعى التحريم أشياء لم تحرم عليهم في التوراة وزعموا أنها في التوراة محرمة فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين فإذا أتوا بالتوراة فتليت فلم يوجد ما ادعوه محرما عليهم فيها كان إمساك التوراة عند ذلك مكذبا لقولهم ومغطلا لدعواهم وكذلك أقول لبشر أتل قرانا بما قلت وإلا فإن انساك القرآن عما تدعيه مكذب لك مبتل لدعوات وكذلك ننظر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كان معه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وإلا فإمساك السنة مكذب لقوله مهتل لدعواه وهما الأصل الذي أصلناه بيننا وأشهدنا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه على أنفسنا به وشرطنا على أنفسنا إسقاط كل ما لم يوجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما خلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصحابه اختلفوا في الحلال والحرام ومخارج الأحكام فلم يخطئ بعضهم بعضا فهم من أن يكفر بعضهم بعضا أبعد وبشر يا أمير المؤمنين ادعى على الأمة كلمة تأولها بغير علم منه لمعناها وبما أراد الله عز وجل بها ولم يجد لها في كتاب الله عز وجل ما ينصها ولا ما يدل على تأويلها ثم زعم أن من خالفه عليها كافر حلال الدم فاباح دم الأمة جميعا على ذلك فهو خارج عن إجماع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هكذا قال أبد العزي أمير المحمدين إن بشرًا خالف الكتاب الله والسنة خالف الكتاب والسنة فالإجمع الصحابه رضي الله عنه سأله كيف, كيف هذا الخلاف كنتم أوقفك عليه إساء إن اليهود دعوا تحريم أشياء لم تحرم عليهم بالتوراة فقال لهم إن الله حرم علينا إلهما لأبيل هو نحو ذلك فلذلك زعموا أن أبو التوراة محرمة قال الله تعالى قل هاتوا بالتوراة هاتوا أهلا أن كنتم صادقين وذلك بعدما ذكر أن إسرائيل حرم على نفسه قل هاتوا بالتوراة قل هاتوا بالتوراة لو أتى بالتوراة ما وجد ما ادعوه من أخو محرم عليهم ها ف... يكون التوراة ليس ذلك شيء يكذب كولهم ويبتل دعواهم أقول لبشر اتل قرآنا بما قلت اتي بآية بما قلت امساك القرآن وعدم ذلك ما تدعي فيه يكذب ما دعواك نظر في السنة إذا كان معك السنة صحيحة وإلا فإن قولك باطل كون السنه لا يوجد بها ما يؤيد قولك يبطل دعواك هذا نفهم الاصل الكتاب والسنه الذي فصلناه بيننا واشهدنا امير المؤمنين على انفسنا وشرفنا على انفسنا يشتاط كل ما لم يجد في الكتاب والسنه اما الاجماع الصحابه رضي الله عنهم اختلفوا الحلال والحرام واختلفوا اعماء خارج الحرام اعماء الاحكام ومع ذلك لم يخط بعضهم بعضا وهم يعني من ان يكفر بعضهم بعضا ابعد مع ما اختلفوا في المسائل الرعيه البشر ادعى على الامه كلمه تعولها بغير علم فيقوله خالق كل شيء من غير علمه معناها ولا بما أراد الله بها ولم يجلها في كتاب الله عز ما ينصها ولا ما يدل على تاويلها ثم زعم ان من خالفه عليها كافر من خالفه على مقالته ان القران مخلوق وأنه حلال الدم اباح دم الامه جميعا لذلك ذلك اليس اباح خروجا عن اجواء الصحابه رضي الله عنهم